فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا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 Fahra dżana manka na fiha min al-muminin. Fahma wadżada na fiha rojro bajty min al-muslimin. Wata fiha ajatali laddina jachofun alada balalim. Śmierć się w tym momencie przyjmujemy ją w tej chwili. Widzimy, że nie ma żadnych zmian, nie ma وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح مَا ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فَعَتَوْا عَن امر رَبهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا انتصرين وقوم لوح من قبل انهم كانوا قوما الفاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإننا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Siedzieliśmy się اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ miejsca, nie إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ